محمد صلي اللهم بهذه الدوره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 أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تأمدن ولا تأمدن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقرقكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منا زوجها وغفت منهما رجالا رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل نبي وأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويرفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فازت عوزا عظيما أما بعد فين أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي فاتي محمد صلى الله عليه وعليه وسلم احنا مشر محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أحنا وبعد فقد عقد ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الفريد حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح الباب الثالثة والخمسين في ذكر نساء أهل الجنة وأصنعها في نعم وفي ذكر أصنعها في نهنة وفي ذكر أصنافهن وحسنهن وأوصافهن وجمالهن والباطن والظاهر وجمالهن الباطن والظاهر الذي وصفهن الله تعالى في كتابه وقد قال عز وجل مبشرا أهل الجنة وبشر الذين آمنوا عملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قال هذا الذي رزقنا من قبل أوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج متخرة وهم فيها خالدون ولهم فيها أزواج متخرة لم قالا أهل اللغة الأزواج جمع زوج والزوج يطلق على المرأة والأفصح من قولين زوجة بل إن العربة لا تكاد أن تستخدم زوجة في الدلالة على المرأة بل تقول زوج وقال فلانا زوج فولار قال ابن قديم الجوزيه انما المطهره فمن من الحيض والبول انوال والنفاس والغائط والمخاط وكل قذر وكل أذن يقوم من النساء في الدنيا وطهر مع ذلك ضاطنها من الأخلاق السيئة والصفات المذمومة وطهر لسانها من الفحش والبذاء وطهر طرفها من أن تطمح به إلى غير زوجها وطهرت أثوابها من أن يعرض دنس أو وسخ فلفظ مضهرة لفظ عام يشمل الطهارة من كل هذه الأدنس قد أخرج ابن جرير في تفسيره مثلا صحيح عن مجاهد بن جبر رحمه رح تعالى لو قال في قول الله عز وجل وزوجناهم بحور عين قال أنكحناهم حورا والحور التي أحاروا فيهن الطرف باد مخ سوقهن من وراء بيابهن وهذا القول من مجاهد قد استدرك, استدرك عليه ابن جريف في تفسيره فقال رحمه الله تعالى وهذا الذي قاله مجاهد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 والحور جمع حوراء وإن مرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء شديدة سوادي العين وأصل الحور البياض والتحويل الطبيب والصحيح لم أن الحورة مأخوذ من, ال... من الحوار في العين لم هو بياضها مع قوة سوادها هو يتضمن الأمرين لم يتضمن شدة البياض في شدة السواد وقال النجرير فأما العين فيجمع عيناء خور العين وهي العظيمة العينين من النساء فالمرأة لم تمدح بأن عيناها كبيرة وأما ضيقة العين فإنها مدمومة وعند الرجال وقال الله عز وجل فيهن قاصرات الطرف لم يطنفن إنس قبلهم ولا جام قال المجرير هن النساء التي قد قصر طرفهن على أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم من الرجال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 أحسن في الجنة من أزواجهن وقال ابن جرير وقوله أطراب يعني أسنان واحدة وأخرج بسلد صحيح مجاهد فهو قال أطراب أي أمثال وعن قتادة اي سنه واحده هو قال ابن القيم ما مؤمل اطراب ترب وهو لده الانسان قلت اللده هي من ولد معك في وقت واحد يعني اطراب اي على سن واحده كانهن ولدن في وقت واحد هنا وقال ابن جرير قال بعضهم متواخيات لا يتضاضضن ولا يتعادين ولا يتغايرن ولا يتحاسدن وقال الله عز وجل كهن قاصرات الطرف لم يطنثهن إنس قبله ولا جان قال ابن جرير كان بعض أهل العلم بكلام العرب من الكوفيين يقول الطنث هو النكاح النكاح بالتدمية ويقول الطنث هو الدم يقول طمصها إذا دماها أي بالنكاح وهذا يقال في حق البكر آه. ثم قال وإنما عني في هذا الموضع أنه لم يجامعن إنس قبلهم ولا جان <تصفيق> وقال تعالى حور مقصورات في الخيام <تصفيق> من صفات نساء الجنة قال ابن جرير وفي أن أهل التأويل في تأويله وفقال بعضهم تأويله أنهن قصرن على أزواجهن فلا يبغين بهم بدلا ولا يرفعن أطرافهن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 وكانت العرب تمدح النساء بملازمة البيوت والبغوي اختاره أيضا وقال امرأة مقصورة وقصيرة إذا كانت مخدرة مصطورة إذا كانت مخدرة مصطورة لا تخرج وأحنا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 أي عن الخروج قد اختار ابن الجنير العمومة أي أن الآية تشمل المعنيين وقال ابن القيم الجوزية ولا يلزم من ذلك هم لا يفارقنا الخيام إلى الغرف والبساتين كما أن نساء الملوكين ودونهم من النساء المخدرات المصورات لا يمنعنا أن يخرجنا في سفر وغيره إلى منتزه ومستان وغيره وقال الله عز وجل أيضا في ذكر صفات نساء الجنة فيهن خيرات الحساب <تصفيق> قال الشوكاني فيهن خيرات حساب قرأ الجمهور خيرات بالتخفيق قرأ آخرون بالتجديد خيرات <تصفيق> وقال فعلى القراءة الأولى <تصفيق> لأنها جمعوا خيره انا بزنتي فعلت العين يقال امراه خيره وشرره ثم قال ابن القيم فالخيرات جمع خيره وهي مخففه من خير كسيدة ولينا وحسان جمع حسنة خيرات فهن خيرات الصفات والأخلاق والشيم وحسان الوجوه وقال السعدي أي خيرات الأخلاق حسان الأوجه فجمعنا بين جمال الظاهر والباطن وحسن الخلق والخلق وقال ابن كثير في قوله حور مقصرات في الخيام وهناك قال فيهن قاصرات الطرف قال ولا شك أن التي قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت وإن كان الجميع مخدرات وقال الله عز وجل وَمْ إِنَّ أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَطْرَابًا لَأَصْحَابِ الْيَمِينَ اختلف المفسرون بالمراد بالضمير في, في هذه الآية هل يعود على نساء الدنيا أم يعودوا على الحور العين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 وقد أخرج الترمذي في الشمائل من طريقي مبارك ابن فضالة عن الحسن البصري أنه قال أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة فقال صلى الله عليه وسلم وم إن الجنة لا تدخلها عجوز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 Kõik, oh. kõik, oh. الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعليه وسلم أما بعد قد قال ابن قيم الجوزية أرحم الله تعالى أم أن, إن قال والظاهر أن المراد أنشأهن الله تعالى في الجنة إن شاء ويدل عليه وجوه أحدها إنه قد قال في حق السابقين يطوف عليهم ولدان مخلدون إلى قوله كأنثال اللؤلؤ المكنون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 وقوله إن أنشأنهن إنشاء ظاهره اختصاصهن بهذا الإنشاء وتأمل وانتأكيده بالمصدر ثم أشار إلى الحديث <تصفيق> الذي أخرجه ترميد الشماء وقال والحديث لا يدل على اختصاص العجائز المذكورات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 يسميها أهل بكة العربة وأهل المدينة الغنيجة وأهل العراق الشكيلة يعني هذه الأفاظ الثلاثة تطلق على العربة نعم العربة والغنيجة والشكيلة وقال ابن القيم وقوله غروبا هن المتحببات إلى أزواجهن قال ابن أعراضي العروب من النساء المصيعة لزوجها المتحببات إليه وقال أبو عبيدة العروب الحسنة التباعل قال ابن قيم يريد حسن مواقعتها وملاطفتها لزوجها عند الجماع فجعل سبحانه بين حسن بين وحسن عشرتها وهذا غايه ما يطلب من النساء وبها تكمل لذة الرجل بهن واني هذا فضل عظيم يبين أن الجنة فيها مال عين مرأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما قال العز وجل وقد أخرج مما البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها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 ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على الأرض لأضاءت ما, ما بين السماء والأرض ولا نصيفها الخمار الذي على وجهها أو على رأسها خير من الدنيا وما فيها فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة بفضله ومنه وأن يجعلنا من الذين يدخلونها بغير حساب غير صادقة حساب ولا عذاب أن يدخلنا الجنة سبحانه مع السابقين المقربين إنه وليه ذلك وهو أكرم الأكرمين وأرخم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم ولنا تتم إن شاء الله في وصف ما يتعلقه بنساء الجنة القبة التالية إن شاء الله تعالى الله أكبر الله الله seli ainult nägemata iga korda nägin